لا إله إلا الله لا إله إلا الله له الملك وحده لا شريك له لا إله إلا الله لا إله إلا الله له الملك وحده لا شريك له وين قوت إسلام رجل Allah, We have to say, alhamdulillah, give you comfort for us, it's in our mind, to knowledge, to ignorance, democratic religion, to tolerance, of knowledge, to university, include all branches of science, say, alhamdulillah, Muslims, all of you, one of them, one of لا إله إلا الله لا إله إلا الله له الملك وعده لا شريك له لا إله إلا الله لا إله إلا الله له الملك وعده لا شريك